الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله ما بعد معنا اليوم ثلاثة أسئلة من أسئلة الأجوبة المفيدة التي أجاب عنها فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله السؤال السادس والستون يقول صاحبه لقد تفشى ورع بارد بين بعض طلبة العلم وهو إذا سمع الناصحين من طلبة العلم أو العلماء يحذرون من البدع وأهلها ومناهجها ويذكرون حقيقة ما هم عليه ويردون عليهم وقد يردون أسماء بعضهم ولو كان ميتا لافتتان الناس به وذلك من أجل الدفاع عن هذا الدين وكشف تلبيس الملبسين والمندسين بين صفوف الأمة لبث الفرقة والنزاع فيها فيدعون أن ذلك من الغيبة المحرمة فما قولكم في هذه المسألة فأجاب الشيخ زال الله خير بما فتح الله عليه <تصفيق> خلاصة هذا القول هو عدم التفريق بين التحذير من أهل البدع نصحا للإسلام والمسلمين وما بين الغيبة المحرم فخلط المتكلم بين الأمرين يعني الذي نقل كلامه في في أثناء السؤال. الغيبة محرمة في شرع الله سبحانه وتعالى فقد نهى عنها ربنا تبارك وتعالى ولا يغتب بعضكم بعض. والغيبة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ذكرك أخاك بما يكره. ولا شك أن التحذير من المبتدع فيه ذكر له بما يكره لكن هل هذا داخل في الغيبة المحرمة؟ ينبغي أن يعلم كل طالب علم أو كل مسلم أنه لا يجوز له أن يفتي في مسألة وأن يقررها حتى يسأل أهل العلم أو يكون هو قد أحاط بالأدلة الشرعية ودرسها وعلم أن الدليل الذي يعتمد عليه في تقرير المسألة لا يوجد ما يخالفه من أدلة أخرى عندها يفتي في المسألة التي يذكرها أما إذا كان جاهلاً بذلك فلا يحل له الفتوى وواجبه أن يسأل أهل العلم لأن وظيفة العالم هو النظر في أدلة الشرع ككل والتوفيق بينها والخروج بالمعنى الذي أراده ربنا تبارك وتعالى هنا من أخذ به أدلة تحريم الغيبة فقط وانتهى الأمر عنده هكذا حرم أشياء كثيرا مما أحله الله بل مما أوجبه الله أيضا بماذا؟ بالجهل الحكم على الأشياء بالجهل طيب الآن أنت تقول بأن الغيب محرمة مطلقا قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث فاطمة بن قيس قال لها أما أبو جهم فضراب للنساء وأما معاوية فصعيلوك لا ملل له وقد ذكرهما بشيء لا يقبل أو لا تقبل هذه المرأة نكاحهما به وقال عليه الصلاة والسلام لعائشة بئس أخ العشير للرجل الذي كان على الباب وأحاديث كثيرة هل هذه من الغيبة؟ هل وقع النبي صلى الله عليه وسلم في الغيبة؟ هذا الجهل وما يفعل بأصحابه. نقل أهل العلم الإجماع. الإجماع مع ذكر هذه الأدلة التي ذكرنا على جواز بل وجوب النصح لكتاب الله ولسنة رسول الله. وللمسلمين عامة بذكرك الشخص بما يكره إذا احتاج إلى ذلك نقل الاتفاق على هذا فلو جاءك رجل وسألك عن شخص قال تقدم لخطبة ابنتي ماذا تعرف عنه يجب عليك أن تنصح وأن تذكره بما يعاب به من أجل النصيحة لهذه المرأة النصيحة لامرأة في الزواج أولى أم النصيحة للإسلام والمسلمين في دينهم أولى لذلك قال أهل العلم بيتا يجمعون فيه صورا من التي يجوز فيها الغيبة فقالوا القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر هذه ستة مواضع الغيبة فيها تكون واجبة أحيانا وأحيانا تكون مستحبة لا محرمة وما ذكر من هذه الأمور كلها ذكروا لها أدلتها من الشرع من الكتاب والسنة وليس هذا موضع تفصيلها من أرادها فليراجع كتاب الأذكار للنووي فصل القول فيها هناك والتحذير من أهل البدع داخل في قوله ومحذر التحذير عام تحذير من كل ما يضر بالمسلم ويوقع الفساد في الأرض أما السؤال الذي بعده فيقول صاحبه ما حكم حكما أحب عالما أو داعيا وقال إني أحبه حبا كثيرا لا أريد أن أسمع أحدا يرد عليه وأنا آخذ بكلامه حتى وإن كان مخالفا للدليل لأن هذا الشيخ أعرف, أعرف منا بالدليل بحان الله الله المستهى هذا كلام إنسان قد هلك في التعصب نصى الله العافية أصحاب التعصب لمشايخهم على كلمة واحدة يقول لك الشيخ فلان أعلم بالدليل منك كلهم على نفس الطريق الذين يتعصبون للأحناف يقول لك أبو حنيف أعلم منك بالدليل الذين يتعصبون للشافعي يقول لك الشافعي أعلم بالدليل منك الذين يتعصبون لمالك يقول لك مالك أعلم بالدليل منك وهكذا واليوم نفس القضية عنده شيخ يعظمه يبجله يتعصب له يقول لك هو أعلم منك بالدليل أليس بشراً؟ ألا يخطئ؟ ألا يعلم بعض الأدلة ويجهل البعض الآخر؟ ألا يقع في فهم الدليل بشكل خاطئ؟ ما زال العلماء على هذا جميعاً، بما أنه غير معصوم. كيف لا يقع منه هذا؟ يقع منه. ربما يفوته الدليل وربما يفهمه فهما خاطئا وربما وربما وربما أشياء كثيرة إذا كان على السنة وصاحب سنة وصاحب علم ومعروف العدالة يحسن به الظن. ومن إحسان الظن به أن نقول لم يبلغه الدليل فنحسن الظن به أو أن نقول والله ظنه ظن أن الحق هكذا وفاتح احسن به الظن والتمسن له العذر حتى ياتينا شيء واضح أنه قد زاغ وضل عندئذ خلاص ينتهي الأمر وإلى الأصل فيه بما أنه عالم سنة متبع للدليل معروف بذلك أن نحسن الظن به وأن نلتمس له الأعذار ما وجدنا سبيلا إلى ذلك لكن متى جاء الشيء الواضح خلاص عملناه بناء على هذا هذا معنى الأخذ بالأدلة في كل شيء تعصب للرجال مهلكة بعض أهل النار في جهنم يقولون اتبعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل لكن وهم في جهنم هل نفعهم ذلك؟ خلاص كفار قريش لما ردوا دعوة الأنبياء ردوها لأنها تخالف ما كان عليه آباؤهم تعصبا لآبائهم فهلكوا حاول دائما أن تحرص على الحق الذي يحبه الله ويرضاه باتباع الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح رضي الله عنه فإذا علمت أن شيخك قد خالف هذا الدليل فاترك قوله ولا تتمسك به فلن ينفعك عند الله سبحانه وتعالى تعصبك للرجال هو بشر يخطي ويص ويصيب وربما ركز على هذه وربما يبتليك الله تبارك وتعالى بأن يوقع شيخك في خطأ وزلل حتى يمتحنك. تعجبني هنا كلمة عمار بن ياسر ورضي الله عنه. <تصفيق> عندما خرجت عائشة رضي الله عنها لقتال علي قال عمار والله إني لا أعلم أنها زوجة نبيكم في الدنيا وفي الآخرة يعني لها احترامها لها تقديرها وهي من الصالحات لكن الله ابتلاكم لكن الله ابتلاكم أتطيعونه أم هي وهكذا هذه الجملة خذها وضعها على كل شيخ تعظمه وتبجله يبتليك الله تبارك وتعالى به فيقع في زلل أو خطأ حتى يرى شأنك إلى أين تميل إلى هواك أم إلى ما يحب الله ويرضى هكذا سنة الله في خلقه والفتن التي تمر تكون تمحيصا لنا صلى الثبات لنا ولكم قال السؤال الثامن والستون ما حكم طلب العلم عند شيخ يختلف مع أهل السنة في باب الأسماء والصفات أفيدون أفادكم الله هذا الضال يختلف مع أهل السنة في الأسماء والصفات إما معتزلي أو أشعري أو ما تريدي يعني هو من المتكلمين من أهل البدع هذا لا يجلس معه ولا أخذ العلم عنه والواجب هجره وبغضه في الله هذه أصول أهل السنة والجماعة في التعامل مع أمثال هؤلاء ومن عرض دينه للخطر وجالسه وأخذ عنه يلحق به بعد أن ينصح ويبين له إن هذا رجل مبتدع وإذا جالسته وأخذت عنه في الغالب أقول في الغالب ما رأيت أحدا ممن جالسهم إلا وعلى أحسن أحواله خرج مميعا أفضل أحوال لأنه يحب تعلق به ويأخذ عنه وتضطرب عنده المعلومات على أقل أحواله وعلى أحسنها فيخرج مميعا يقول هذا على خير وهذا على خير وهو معذور مجتهد اجتهد وأخطأ وكلنا نخطئ وهكذا دندنت المميعا اجتهدوا أخضر من قال لا يجتهد في هذا الباب، هذا باب ليس باب اجتهاد، باب اتباع، لكن لما حصل عندهم انحراف في هذا الأصل أصلاً في عدم التفريق بين مسائل الاجتهاد ومسائل الاتباع، حارفوا، وصاروا يجعلون هذا أصلاً عندهم في التماس العذر لكل من ضل عن سواء السبيل. هذا على أحسن أحواله يخرج مميز هذا إذا لم يخرج أشعر أو معتزلي أو جهمي أو إذا لم يرتد أصلا عن دين الله أنا أتكلم على أشياء واقعية موجودة تمسناها رس الله السلام والعافية وصلى الله ثبت لنا ولكم في الفتن وكثيرة وأسباب الانحراف عن الدين في هذا الوقت عظمت وكثرت بشكل كبير جدا والأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا صرنا نرى هذه الأشياء بعد أن كنا نسمع بها سمعا وأنص الله لنا ولكم الثبات والنجاح وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد أن لا إله إلا أنت سأغفرك وأنتبوي لك